فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عادون فأهلكوا بريح صر صر عاتية، سخرها عليهم سب على يالي وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرع كأن نجم أعجاز نخل قاوية.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 فأما من أُوتِي كِتابَهُ بِأَمِينِهِ فَيَقُولُ أُمُّ قَرَأُ كِتَابَهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قَطُوفُهَا دَالِيَةٌ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 إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا حظ على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا قسّم بما تبصرون وما لا تبصرون إن هو لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون